يقول فضيلة الشيخ، بماذا نرد على من يقول أن التحذير يكون فقط لأهل البدع، أما من أصولهم سلفية كإبراهيم الرحيلي وعلي الحلبي لا يجوز أن نحذر منه، وإذا حذرنا منه وإذا حذرنا منه وصفون بأننا حدادية جديدة. وبماذا نرد على من يقول أن الشيخ ربيع لم يحذر من إبراهيم رحيلي هذا السؤال يتعلق من شقين، لكن قبل الإجابة أقول لكم يا بني والله وبالله وتموات لقد ثبت لدينا أن من تشبتره أنه ما من أحد تشكر بالسنه وانضم إلى أهلها وليس كذلك إلا ويفرحه ربي فيما يطلقه لسانه أو يخطه بجانا وإبراهيم الرحيل من هؤلاء والحلبي فمن ينسب إبراهيم الرحيل به من الضلالات والحلبي أن أصولهم فينا نقول على السنه السلام سمعتم؟ على السنه السلام بل هم بلال مبتدها حتى إبراهيم الحين يثني على سلمان الخوارج القاعدية في هذا العصر وعلى سفا وهو تابع مثل تبعية يعني بعض الدول لبعض هو يتبع سلمان ما هو شيء سفا للسليمه لو لا ما راح جاء ويثني على سيد قطب الضال الفاسد يثني على اخوان المسلمين ويرد على من يذكر السلفيه والقطبيه وكيف لما التفريق بين اهل السنه ومن وقف على ردنا عليه يعلم ان الحمد ربنا ربنا رد رد علميا ليش كاركتيرلي نعم هذا هو الشق الاول الشق الثاني لا يلزم التحديد يعني اذا رد على رد عالم على من ينتشد السويد واثبت عنده الدليل لا يلزم التحديد لا يلزم التحديد بل ولو حذر منه طالب علم مؤهل لانهاء ما ثبت من يجب التحذير لديه عن ذلك المبتدع لا ينجم ان يحذر منه الحباب ابدا هذه قاعده ليست بصحيحه وأنا قلت سئلت مره في مجلس من مجالسي عني بعضهم فقلت لو قلت القول لي أن أحييلي لوجب من الحذر والتحذير والآن نحذر منه نعم يجب الحذر منه وليس هو على سبه ابدا